كيف يحب أطفالنا القراء مما لا شك فيه أنه بوجود الشبكة الدولية والحاسب الآلي والفضائيات تكاد القراءة تنهزم بوصفها وسيلة للمعرفة والمتعة فهي تكاد تختفي أمام المنافسة الشديدة مع وسائل المعرفة الحديثة ولكن خبراء التربية يشددون على ضرورة الاستمرار في القراءة ويلحون على الأهل بضرورة تعويض أبنائهم منذ سن مبكرة حب الكتاب والوجوء إليه للحصول على المعلومات ولو قارننا بين القراءة وبين هذه الوسائل لوجدنا أن القراءة تتمتع بسبع مزايا تجعلها تتفوق بها وهي حرية الاختيار وحرية الوقت والمكان والرخص واليسر والبقاء ودوام الاقتناء وسهولة المراجعة وسلامة اللغة وسهولة الترسيخ في الذاكرة وتعد أهمية الكتاب ليس لأنه مصدر للمعرفة فحسب بل لأنه وسيلة مهمة لتنمية الخيال وإثرائه وزيادة مقدرة العقل على التفكير والاستنتاج وما يزيد من قلق الاختصاصيين والانحضار الواضح في نسبة القراءة بين المراهقين حيث إنهم جيل التلفاز وتزداد نسبة الخطر الآن بوجود الشبكة الدولية حيث يسيئون استخدامها ولكن يبقى الأمل معقوداً حيث بالإمكان غرس حب القراءة في الأطفال بقليل من الصبر والتخطيط القراءة في حد ذاتها ليست عملاً يسهل تعوده بل يتطلب كثيرا من الدأب والمثابرة والحيلة من طرف الأهل لتوجيه الطفل نحوها بأسلوب محبب دون ضغط أو إكراء لذلك ينصح التربويون الأهالي بعدم الربط بين القراءة بوصفها متعة والقراءة بوصفها مهارة ضرورية لإتمام عملية النجاح والتطور الدراسي وإن لجو الأسرة دوراً أساسياً في تهيئة الطفل لتعلم القراءة وتعويده عليها فإذا نشأ الطفل في جو لا يكترث بالقراءة فلا أبوان يقرآن ولا تقع عين الطفل في البيت على مجلة ولا كتاب فكيف سيتعلم القراءة؟ وأن له أن يحبها إن الأبوين القارئين يساعدان أولادهما على حب القراءة